ويحدثنا في الأسطوانة في عن ن السابعة عشر قبل ض قريش ي لصلح ل ح ا د ي ة ثم استعداد ا ر س و ل صلى الحديث ل عليه وسلم ل ه ف ت مكة و أ ح ا المادة ا ث فتح فمع ح مكة قبل ل د عن فتح م ك ة نتحدث عن ح ا د ث ة صغيره ة ح د ث بعد حديثنا الماضي بعدما تم فتح خيبر و تمت ا ل ح د ي ب ي ة و ب د أ ت الوفود و مراسله الملوك ت أ ت ي باستمرار بعد ذلك كانت أ م ر ة القضاء كما ذكرنا و كانت كل هذه المسائل قبل فتح م ك ة حدث حادث صغير و هو س ر ي ة الخبط سريه الخبط حتى نعرف الانتقال ا ل ض خ م التي جرت في ا ل إ س ل ا م من قبل فتح م ك ة و بعد فتح م ك ة مع كل هذه الفتوحات لكن مازال د و ل ة ا ل إ س ل ا م فيها ضعف مازال فيها فقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقاوم كثير من القبائل التي ترصدت له والتي شاركت في الخندق والتي كانت تترصد للهجوم على ا ل م د ي ن ة فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك في شهر رجب من ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة ل ل ه ج ر ة سريا ب ق ي ا د ة أ ب و ع ب ي د ة عامر بن الجراح رضي الله عنه فيها ثلاثمائه ة رجل ف ي ا ثلاثمائة رجل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه و المقصد أ ن يؤدبوا ج ه ي ن ة صار التحرك في رجب لكن رجب لا يحدث فيه قتال و القتال كان مرتب أ ن يكون في شعبان ل أ ن شعبان من ا ل أ ش ه ر الحلال أ م ا رجب فالشهر حرام و سار المسلمون في الطريق نفذ عليهم الزاد و كانوا على هذا ا ل د ر ج ة من الفقر المسلمين ما كانوا اغنياء و ظلوا فقراء ظلوا فقراء لان ا ل ج ز ي ر ة بشكل عام كانت ف ق ي ر ة في ذلك الوقت فالله سبحانه وتعالى كان يبتريهم بمثل هذا فنفذ منهم الطعام تماما ليس عندهم شيء ي أ ك ل و ن ه حتى صاروا ي أ ك ل و ن الخبط والخبط ورق الشجر فسميت ا ل س ر ي ة بذلك س ر ي ة الخبط أ ي أكل التي أ ك ل و ا فيها ورق الشجر من ش د ة الجوع و ما كان عندهم طعام م ما كان ن ع د ه دواب كانوا ماشين على أ ر ج ل ه م ثلاثمائه رجل ماشين على أ ر ج ل ه م ما عندهم إ ل ا بعيرين يركبونهما ويحملون عليها الزاد كان في ا ل س ر ي ة قيس ا بن سعد ا بن ع ب ا د ة رضي الله عنه وكان من أ ش ر ا ف العرب وكرماء العرب فقام رضي الله عنه لما ر أ ى هذا الحال أ ر ا د أ ن يعمل شيء ف ر أ ى بعض الاعراب في مكان بعيد فذهب إ ل ي ه م قال تبيعوني شيء من ا ل ا ب ل التي عندكم فقال له الاعرابي نعم قال و لكن ليس عندي مال أ ع ط ي ك من تمر ا ل م د ي ن ة إ ذ ا رجعنا إ ل ي ه ا قال من يضمن لي مالي الاعرابي قال لمن يضمن لي مالي ت أ خ ذ الابل من يضمن أ ن تعطيني من التمر فقال أ ن ا قيس ا بن سعد بن ع ب ا د ة قال قد انتسبت هذا نسب نعم أ ن ت أ ب ي ع ك فاشترى منه خ م س خ م س ة من الابل و جاء بالشهود ج ا بالشهود يشهد على هذا ا ل أ م ر أ ن ه بيع عجل يعني ي أ خ ذ ا ل إ ب ل ا ل آ ن و يدفع ثمنها مؤجل عندما يذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة فمن ضمن الذين جاءوا أ م ر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ل ل أ ع ر ا ب لا تبعه لا ت ب ع شيء لقيس هذا رجل فقير ليس عنده مال المال كله مال أ ب ي ه كل ا ل أ م و ا ل للملك ابيه و هذا يشتري ب أ م و ا ل أ ب ي ه ما يصح فلا تبعه فقال الرجل والله ما اظن ان اباه يخبره ما اظن ان هذا سعد بن ع ب ا د ة لما يشتري ابنه شيء ما يدفع عنه خذ الابل فاخذ الابل وفعلا اول ما رجع للمسلمين ذبح واحد واطعمهم ثم بعد يوم ذبح الثاني واطعمهم ثم ذبح الثالث واطعمهم عمر متضايق على قاعد يدفع من اموال ابيه بدون اذن ابيه فذهب إ ل ى أ ب ي ع ب ي د ة قال يا ا ب ي ع ب ي د ة إ ن هذا ينفق من أ مال أ ب ي ه بدون إ ذ ن أ ب ي ه فمنعه أ ب و ع ب ي د ة وظلوا جائعين فمن العجائب الله سبحانه وتعالى سخر ب ح ا وتعالى ن ه س لهم شيء كانوا ماشين ما م ا ل ت ق و ا ب ج ه ي ن ة ما صار قتال ف أ خ ذ و ا يعني يسيطرون على تلك ا ل م ن ط ق ة قرب البحر ا ل أ ح م ر فبينما هم سائرين إ ذ ر ا و ه م بعيد كثيب أ س و د تل أ س و د على البحر فنظروا استغربوا كأت تل أسود على البحر أسود ما هذا فاقتربوا منه ف إ ذ ا هو حوت حوت ضخم أ ل ق ا ه الله سبحانه وتعالى من البحر ا ل أ ح م ر على الشاطئ ف أ خ ذ و ا ي أ ك ل و ن منه ويتزودون منه ظ ل و ا شهر كامل في ا ل م ن ط ق ة يؤدبون القبائل التي في ا ل م ن ط ق ة ي ي س ر و ن المنطقة على و ي أ ك ل و ن من هذا الحوت فيصفون ضخامته في الحديث أ ن أ ب ا ع ب ي د ة رضي الله عنه أ ر ا د أ ن يعرف ضخامته ف أ م ر خ م س ة من الرجال أ ن يجلسوا في عين هذا الحوت فجلسوا هذا من ضخامته ثم إ ن ه أ خ ذ العين من الحوت ف أ و ق ف ه م ا ووضعهما على بهما قوس ثم نظر من أ ط و ل الناس في, الـ في, الـ في هذه ا ل س ر ي ة فوجد أ ن أ ط و ل واحد كان قيس ابن سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه ف أ م ر قيس أ ن يقف على ر ج ل ي فوق بعير و يمشي و هو واقف تحت هذين الضلعين فمشى و لم يطع ر أ س ه ما نزل ر أ س ه فكان هذا من ض خ ا م ة هذا الحوت ثم إ ن ه م لما أ ر ا د و ا أ ن يعودوا أ خ ذ و ا معهم الدهن دهن الحوت و أ خ ذ و ا معهم من لحم الحوت و كانوا ي أ ك ل و ن منه و شبعوا حتى وصلوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة و هم ي أ ك ل و ن من هذا الحوت ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه ا ل س ر ي ة ف س أ ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم عن... لما أ خ ب ر و ا عن الحوت قال هل عندكم من, من شيء هل بقى شيء من هذا الحوت قالوا نعم ف ج ا ء و ا به الى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ك ل منه ف أ ك ل منه فكان هذا من ا ل أ ح د ا ث ا ل ل ط ي ف ة التي حدثت قبل فتح م ك ة أ م ا أ ح د ا ث فتح م ك ة ف ب د أ ت بصراع قديم كان بين بكر و خ ز ا ع ة من أيام قبل ا ل ه ج ر ة كان ص ر ا ع ب ي ن بكر وخزا ع ة وستمر ا بعد ا ل ه ج ر ة وكلاهما كانت ق ب ي ل ت ي ن كافرين ت إ ل ى أن أ س ل م ت خزا ع ة أ س ل م ت خزاكم ع ة ا ذ كرنفدرس ا ي ا ل الماضي بعد ص ل ح ه ه د ي ب ي ة بعد ما دخلوا في صلح الفيلم ن الله وصلنا دخلوا في ا ل إ س ل ا م لكن كان بينهم وبينا ل مسلمين ح ل ف ك ق ب ي ل ة خزا ع ة ل ي س ك ل ه م دخلوا ا ل إ س ل ا م بكر وخزا ع ة كانوا في هذا ا ل ص ر ا ع المتتالي وكانت بكر كلما أ ر ا د ت أ ن تهدم على خ ز ا ع ة تهزم ويقتل منها أ ش خ ا ص ع د ة مرات تحاول بكر أ ن ت أ خ ذ ث أ ر ه ا من خ ز ا ع ة وتهزم بكر ع د ة مرات وكل م ر ة ي ه ج م و ن يقتلون فكان هذا يزيد من ث أ ر بكر يوم بعد يوم وكانوا ينتظرون أ ي ف ر ص ة للغدر ب خ ز ا ع ة ل أ خ ذ ا ل ث أ ر من خ ز ا ع ة لما صار ص ل م ا ل ح د ي ب ي ة دخلت بكر في حلف قريش كانوا خلفاء قريش ودخل بنو خ ز ا ع ة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن لما ه د أ ت ا ل أ م و ر شعرت خ ز ا ع ة بالاطمئنان أ ن ا ل آ ن في صلح ووضعت الحرب أ و ز ا ر ه ا وهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وشروط ا ل صلح ا ل ح د ي ب ي تقول أ ي اعتداء على خزاعه ة خلفاء النبي صلى ل ل ا ل يعتبر اعتداء على المسلمين فحدث اطمئنان ل خ ز ا ع ة أ ن ه م لن يهجم عليهم بكر ل أ ن ا ل آ ن في ه د ن ة مدتها عشر سنوات ولذلك كانت خ ز ا ع ة ا ل آ ن آ م ن ة وبدات تذهب إ ل ى الحرم ويتعبدون عند ا ل ك ع ب ة ويزرون بيت الله الحار بدون خوف كانوا في الاستمرار خائفين من قبل لما ر أ ى ب ن بكر أ ن خ ز ا ع ة ب د أ و ا ي أ م ن و ن ما يحملون سلاحهم ك ا ل ع ا د ة ولا يحتاطون ك ا ل ع ا د ة قالوا ف ر ص ة للغدر ب خ ز ا ع ة فذهب نوفل ا بن م ع ا و ي ة الديلي رئيس بني بكر الى قريش قال لهم انا ر أ ي ت ان خ ز ا ع الان مطمئنين فانا ويت ان اغدر بهم واريدكم ان تعينوني شاورت كذا واحد من س ا د ة م ك ة اكثرهم رفض لكن بعض س ا د ة م ك ة مثل صفوان بن ا م ي ة واكرم بن ابي جهل وسيل ه بن عمرو كان مندوب قريش في صلح ا ل ح د ي ب ي ة و حويطب بن عبد ا ل ع ز ة الشاهد في صلح ا ل ح د ي ب ي ة و غيرهم وافقوا وافقوا على ان يعينوا بني بكر فكان هذا غدر أ ي ض ا من قريش المهم تجهز بني بكر في ل ي ل ة من الليالي و ج ر و ا وفد من خ ز ا ع ة ذاهبين ل ل ص ل ا ة ل ل ع ب ا د ة في الحرم فخيموا خارج الحرم في م ن ط ق ة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها ا ل و ث ي ر لكنها خارج ا ل ح ر م خارج م ن ط ق ة الحرم فخيموا هناك ينتظرون على الثاني ي و ن يتعبدون في ا ل ك ع ب ة عند ا ل ك ع ب ة المسلمين منهم ظلوا يقومون ص الليل يسجدون ويرفعون والكفار من خ ز ا ع ة كانوا نائمين بن بكر وجدوا هذه ا ل م ج م و ع ة من خ ز ا ع ة غافلين رتبوا امورهم في منتصف الليل هجموا على هذا الوفد من خ ز ا ع ة وبدأ استيقظوا من نومهم ل ا هجم عليهم ب د أ القتل فيهم فقتلوا ث ل ا ث ة من أ و ل هجوم قتلوا ث ل ا ث ة من خ ز ا ع ة ف خ ز ا ع ة لما ر أ و ا هذا ا ل أ م ر فروا هربوا هربوا ك م ج م و ع ة فانطلقوا نحو الحرم دخلوا حدود الحرم الحرم لا يجوز فيه القتال فعندها صرخ ج م ا ع ة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم قالوا يا نوفل الحرم الحرم إ ل ه ك إ ل ه ك يعني خاف الله دخلنا الحرم فقال لا قال ك ل م ة فجور قال لا إ ل ه لكم اليوم إ ن ك م لتسرقون في الحرم تسرقون في الحرم افلا تاخذون ثاركم فيه و ا ل آ ن فجر داخل الحرم و ب د أ تتبع هذه ا ل م ج م و ع ة داخل الحرم فانطلقوا هاربين داخل م ك ة و هؤلاء و ر ا ه م بالسيوف أ ي ن يذهبون فذهبوا إ ل ى دار بديل بن ورقاء بديل بن ورقاء من خ ز ا ع ة من سادات خ ز ا ع ة و كان عند ه بيت في م ك ة كان لما يروح م ك ة عند ه بيت فيسكن فيه يعيش فيه إ ل ى وقت انقضاء عمرته و زيارته و يرجع فذهبوا ليرجعوا الى بيت بديل بن ورقعه ذ ا الكلام في نص الليل فوجدوا الباب مغلق فجاءتهم بنو بكر و ب د أ الضرب بهم عند بيت بديل بن ورقعه ن ا شارخ ج م ا ع ة من س ا د ة قريش في القتال صفوان بن اميه واكرم ا بن ابي جهل فهذه ا ل م جاءوا م و ع ة ج وساعدوا بني بكر بقتل خ ز ا ع ة فقتل عند بيت بديل بن ورقه عشرين ر ج ل عند الباب وهؤلاء يحاولون ان ي د ا ف ع عن انفسهم لكن اين يدافعون امام جيش هاجم عليهم وساده قريش متعاونين معهم م ت ع ا و ن ي ن معهم فلما ب د أ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال ساده قريش خافت خافوا قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف فامروا بالانسحاب قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف امر هذا الغدر فتركوهم تركوهم الان قتل ث ل ا ث ة وعشرين ر ج ل من خ ز ا ع ة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من ساده قريش وقريش تشارك فنقض واضح لصلح ا ل ح ذ ي ب ي ة اجتمع م ج م و ع ة من ساده خ ز ا ع ة ب س ر ع ة قالوا ماذا نفعل قالوا أ و ل شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ب س ر ع ة بالخبر ثم نرتب أ م و ر ن ا ف أ ر س ل و ا عمرو بن, عمر بن سالم كان شاعرا قال و ا ن ط ل ق أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن س ن أ ت ي بعدك عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع لم يتوقف حتى ل ل ر ا ح ة يسير ليل نهار ما يرتاح إ ل ى أ ن وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عدد قليل من أ ص ح ا ب ه فدخل عليه ف أ ن ش د ا ج ي ا ت ش ع ر م ش ه و ر ة اللهم إ ن ي ناشد ا محمدا حلف ابينا و أ ب ي ه ا ل أ ت ل د ا قد كنتم ولدا وكنا والدا و ز ع ى يكونون من أ خ و ا ل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أ ن ت م أ و ل ا د ن ا ونحن آ ب ا ء ك م قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم ت أ س ل م ن ا ولم ننزع يدا إ ن قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعوا عباد الله ي أ ت و ا مددا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق ب كالبحر يجري مزبدا هم بيتونا يقول للقصة بالشرف هم بيتونا بالوتير هجدا كنا نائمين في الوتير في م ن ط ق ة الوتير وهجموا علينا هناك نتلو ا ل ق ر آ ن ركعا وسجدا وجعلوا في كداء م ن ط ق ة كداء رصدا وزعموا أ ن لست أ د ع و أ ح د ا وهم أ ذ ل واقل عددا فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كل ا ل ق ص ة من هذه ا ل أ ب ي ا ت ف أ ط ل ق صيحته ا ل م ش ه و ر ة نصرت يا عمرو بن, عمر بن سالم وقام هكذا يصفونه من ش د ة غ ض ب صلى الله عليه وسلم كيف, كيف يغدر بحلفائه في الحرم كيف يفعلون به ذلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه يضرب فخده من ش د ة الغضب هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه و سلم مما حدث من م ق ت ل ة خ ز ا ع ساده خ ز ا ع في هذه ا ل أ ث ن ا ء أ ي ض ا جهزوا وفدا ب ر ئ ا س ة بديله بن ورقاء سيدهم والوفد فورا تحرك أ ي ض ا نحو ا ل م د ي ن ة و ج ا ء و ا ا ل النبي صلى الله عليه و سلم بعد وصول عبد المسلم بيومين أ و ث ل ا ث ة جاء هذا الوفد ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه و سلم بكل القصه في هذه ا ل ف ت ر ة قريش أ ي ض ا كانت مجتمعه في دار ا ل ن د و ة ساده قريش مجتمعين في دار ا ل ن د و ة يتحاورون ماذا يفعلون فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد ا بن ابي ا ل ص ر ح عبد الله بن سعد بن ابي ا ل ص ر ح كان قد اسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ن ه كان كاتبا ً كان من ضمن الذين يكتبون ا ل ق ر آ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكتب ا ل ق ر آ ن كان يكتب ا ل ق ر آ ن ثم إ ن ه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي ارتد ورجع إ ل ى م ك ة و أ خ ذ ينشر ا ل إ ش ا ع ا ت أ ن ه كان يكتب ا ل ق ر آ ن ويحرف فيه يغير في ا ل ق ر آ ن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب والله ما غير نعم كان يكتب لكن ما كان يغير لكنه كان يريد أ ن يشوه على المسلمين فعبد الله بن سعد بن ابي ص ر ح كان حاضر هذه الشوره في دار ا ل ن د و ة فقال أ ن ا أ ع ل م ك م ب أ خ ل ا ق ه أ ن ا عشت معاه في ا ل م د ي ن ة وكنت م ح ت ك به باستمرار و الله ما يقاتلكم حتى يدعوكم إ ل ى إ ح د ى ثلاث عندكم ثلاثه اختيارات ف ر و ا ر أ ي ك م قالوا ما هي إ ي ش ا ل ر أ ي قال ا ل أ و ل ى ان تدو خزاعة، تدفع ا ل د ي ة ل ل ث ل ا ث ة وعشرين قتيل من خ ز ا ع ة انصاف ادفع ا ل د ي ة تنتهي ا ل م ش ك ل ة إ ذ ا رضت خ ز ا ع ة ب ا ل د ي ة تنتهي ا ل م ش ك ل ة فقالوا والله ما ترضى خ ز ا ع ة حتى ت أ خ ذ كل أ م و ا ل ن ا فما يبقى لنا شيء والله ما نترك أ م و ا ل ن ا قالوا ما ا ل ث ا ن ي ة ايش ا ل ر أ ي الثاني ايش الاحتمال الثاني قال الثانية أ ن تخلوا بينه وبين بني بكر وهم بن ي بكر الذين غدروا اتركوهم تبراوا من بني بكر ولو نحن لم نقر هذا ا ل أ م ر وليس لنا ش أ ن ف ي ه هؤلاء حلفاءنا بن ي بكر إ ذ ا تريد تنتقم منهم انتقم منهم نحن لا نتدخل ل أ ن ه م هم الذين غدروا وهذا انصاف فقالوا لئن تركنا, تركنا حلفاءنا لان حلفاءنا تركنا والله ما يحالفنا أ ح د بعد اليوم ما يبقى لنا حليف ا ن قالوا ا ل ث ا ل ث ة قال ا ل ث ا ل ث ة السيف اذا ما ت د ف ع ا ل ت ي ة أ و ت ت ر ك ا ل ق ت ل ة لا ت د ف ع ا ل د ي ة ولا ت ت ر ك له لن ي ق ت ل ا ل ق ت ل ة معناها تدافعون عن المجرمين ف إ ذ ن يقاتلكم السيف هم خائفين الان ل أ ن عرفوا ان ن ص ا ل قوتك صارت ك ب ي ر ة ف ب د أ و ا يتشاورون ما ا ل ر أ ي فقال ابو سفيان انا عندي ا ل ر أ ي أ ن ا عندي ا ل ر أ ي ا ل ر أ ي عندي أ ن نذهب إ ل ي ه ونجدد العقد ونزيد ا ل م د ة ص ل ح ا ل ح د ي ب ي ة نجدد نؤكد على ص ل ح ا ل ح د ي ب ي ة ونزيد ا ل م د ة فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في ا ل م د ة بعد هذا الحادث فلا يستطيع أ ن يتحلل منه إ ذ ا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع أ ن يتحلل من تجديد العقد قالوا هل ترى أ ن نفعل ذلك قبل, قبل ان يعرف ا ل خ ب ر قال نستعجل ونذهب قالوا قم أ ن ت روحوا ففعلا تحرك أ ب و سفيان تحرك أ ب و سفيان فورا ينطلق إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ً كان في هذا الوقت ع م ر بن سالم وصل و بديل بن ورقاء و ا ل ج م ا ع ة وصلوا و ا ل آ ن في طريقهم خارجين ج م ا ع ة وقت خارجين من ا ل م د ي ن ة و ما زال أ ب و سفيان في الطريق لما خرجوا من ا ل م د ي ن ة بديل بن ورقاء قال للقوم تفرقوا لا يشوفون مع بعض يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون في طريق بديل في الطريق بديل بن ومعه إن جئنا كل وسلم القوم واحد ورقاء الله صار واحد ساروا الرئيسي صلى بن كم فتفرق و إ ل ا أ ب و سفيان القادم فالتقى بهم ف س أ ل ه م ما عهدكم ما عهدكم بيثرب قالوا ما ما ندعي عن يثرب ما جئنا يثرب تعتيم قال هل معكم من تمر ا ل م د ي ن ة شيء اشتريت تمر من ا ل م د ي ن ة أ ص ل ه من ا ل م د ي ن ة قالوا لا ما عندنا من تمر ا ل م د ي ن ة شيء ثم إنهم انصرفوا ك م ل و ا طريقهم هو ظل ما م شاء لما انصرفوا جاء إ ل ى إ ب ل ه م أ م ا ك ن إ ب ل ه م أ خ ذ البعر فاته ف إ ذ ا فيه النوى داخل التمر وهذا ما يفعله إ ل ا أ ه ل ا ل م د ي ن ة هم الذين يطعمون ا ل إ ب ل التمر ل ك ث ر ة التمر عندهم فعندها عرف قال والله قد أ ت ى القوم محمدا عرف أ ن الخبر وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ن ه ذهب إ ل ى ا ل م د ي ن ة فكر أ ي ن يذهب أ و ل شيء ف أ و ل واحد يذهب إ ل ي ه أ ق ر ب الناس إ ل ي ه من أ م ح ب ي ب ة بنته ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ب د أ ببنتي وهي ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن يكون عندها ق ب ر يمكن تساعدني على شيء فذهب إ ل ى بيت ابنته أ م ح ب ي ب ة رضي الله عنها فاستقبلته فلما دخل البيت أ ر ا د أ ن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفراش قديم بالي يعني زهيد فكان هذا من ز و د ة صلى الله عليه وسلم فجاء ابو سفيان يريد ا يجلس على الفراش فراش على الارض طبعا فاول ما اراد ان يجلس استعجلت ام حبيبه وانطلقت هكذا ولفت الفراش ف ت ع ج ب قال يا, يا امه حبيبه ارغبتي للفراش عني ام رغبت بي عن الفراش يعني قلت هذا ف ر ا ش زهيد ما يسوى ان يجلس عليه سيد م ك ة ام ان هذا الفراش غالي عندك ما تريديني ان اجلس ع ل ي ه فقالت يا أ ب ت ا هذا ه فراش رسول الله و أ ن ت مشرك نجس تكلم ب ا ه ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة فتعجب قال والله قد أ ص ا ب ك بعدي ش ر ت ق و لكن يا أ ب و هذا الكلام ل ك انظروا حرصهن على فراش النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ما يمسه كافر فكان هكذا مع أ ب ي ه ا تعمل هذا فعرف أ ن م ا في فائده لن تعينه على شيء فذهب ذهب إ ل ى الرسول صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم جالس بين أ ص ح ا ب ه فقال النبي صلى الله عليه و سلم ك أ ن ي ب أ ب ي سفيان يدخل عليكم يريد أ ن يزيد ا ل م د ة و يجدد العقد ما عندهم ح ي ل ة أ خ ر ى لن يرضوا ب ا ل د ي ة لن يرضوا بترك حلفائهم ولا يريدون القتال فما عندهم ح ي ل ة إ ل ا هذه ه ذ ا من فطنته صلى الله عليه و سلم ما أ ك م ل كلامه الا أ ب و سفيان داخل فقال لما و ر أ ء ك يا أ ب و سفيان قال يا محمد إ ن ا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير استقرت به أ م و ر ن ا وتجارتنا ا ل آ ن لا تقاطع قوافلنا تسير ب أ م ا ن فنريد أ ن نجدد العقد ونزيد ا ل م د ة قال هل أ ح د ث ت م حدثا عاملين ش ي ء س و ا ء عشان تزيدون العقد تزيدون ا ل م د ة و تجدد و ن العقد قال لا و إ ن م ا أ ح ب ب ن ا هذا الصلح قال نحن على العقد لا نغدر ولا نخون إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ك م أ ن ت م تغدرون وتخونون نحن الصح قائل ما نغدر ولا نخون فشاخ أ ب و سفيان أ ن ه ما هو قادر يعمل هذا ا ل أ م ر ففكر أ ن ه إ ذ ا حصل على الجوار حصل على ا ل أ م ا ن بين الناس ما يحدث قتال لو أ ح د قال أ ن ا أ ج ي ر بين الناس و قبل هذا الجوار لا يحدث قتال فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من أ ح د من كبار ا ل ص ح ا ب ة فيمضي هذا ا ل أ م ر فذهب إ ل ى أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و قال له أ ن ت صاحب محمد أ ن ت أ ق ر ب الناس إ ل ى محمد فجدد لنا العقد و زدنا في ا ل م د ة و أ ج ر بين الناس يعني إ ذ ا النبي صلى الله عليه و سلم ما هو و ا ض ي يفعل هذا أ ن ت افعل هذا و يقول لك شرف الدهر فقال أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح و الله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه و سلم ما في أ ح د يتصرف و النبي صلى الله عليه و سلم موجود فشاف انه ما عنده شيء فكر من الذي له مكانه بعد أ ب و بكر فوجد عمر رضي الله عنه فذهب إ ل ي ه فقال يا عمر أ ج ر بين الناس يكن و لك شرف الدهر فقال أ ن ا أ ج ي ك م أ ن ت م والله لو لم أ ج د إ ل ا الذر الذرهم صغار النمل والله لو لم أ ج د إ ل ا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر أ ق ا ت ل ك م مع النمل فقال له جزاك الله من ص ل ة رحم شرا هذا جاي م ت أ م ل فيك ترد عليه هذا الرد أ ن حتى لو وجدت النمل تقاتله فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه ثم ذهب إ ل ى علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه فوجد عند ه ف ا ط م ة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ووجد عنده ابنه الحسين الحسن رضي الله عنه ا ب ن صغير فكلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا علي أ ن ت أ ق ر ب الناس إ ل ي ن ا صله رحم فكلم محمد و أ ج ر بين الناس فقال له علي إ ن النبي صلى الله عليه وسلم على أ م ر لا يستطيع أ ح د أ ن يكلمه عليه هذا أ م ر الصلح هذا أ م ر ما يستطيع أ ح د يتدخل فيه هذا ش أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا أ س ق ط فيه الرجل كلهم رافضين فالتفت إ ل ى ف ا ط م ة قال يا ف ا ط م ة أ ن ت بنت محمد أ ج ي ر ي بين الناس قالت إ ن م ا أ ن ا ا م ر أ ة قال ف أ م ر ي ابنك قولي ن ي ا ب عن ابنك يجير بين الناس ما عنده حتى لو طفل يجير يرضى هكذا يعني كان خوفهم من هذا ا ل أ م ر فقالت هو أ ق ل من ذلك أ ص ل ي بعد طفل ولا أ ح د يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر ماذا يفعل ثم ذهب إ ل ى عثمان بن عفان من بني أ م ي ة فذهب إ ل ى عثمان قال أ ن ت منا يعني من بني أ م ي ة أ ق ر ب الناس إ ل ي ن ا ف أ ج ر بين الناس فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راضي الكربة في أحد راضي أخذ أنه يجير بين الناس فكر فكر من كان يستطيع أ ن ي أ خ ذ منا ر أ ي مشهوره فرجع إ ل ى علي بن ي طالب قال يا علي أ ش ر علي قل لي ر أ ي ماذا أ ف ع ل فقال والله ما أ ج د لك شيء ما أ ج د لك ر أ ي ا ل أ م ر كبير لا أ ج د لك إ ل ا أ ن ك أ ن ت سيد م ك ة وسيد من السادات العرب ان تقم واجر بين الناس فقال اترى ان ذلك يغني عني ترى ذلك ينفع قال لا <تصفيق> لا بس ما في رأي ثاني. ما هذا الموجود ما هذا الحل حل ما منه فائده ة ذ ا الموجود. فكر ابو سفيان فكر ما في حل ثاني فعلا فذهب الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة فقف و قال أ ن ا أ ب و سفيان أ ن ا سيد م ك ة قد أ د ر ت ب ي ن ا ل ن ا س ولا أ ر ى ه وللتفت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أ ر ى أ ن أ ح د ا يخفر جواري كلام يا عم احد أ ي ن ق ض ه ا ل آ ن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب قال أ ن ت تقول ذلك يا أ ب ا سفيان أ ن ت اللي تقول ما حد يخفر ج و احنا ر ك ما قلنا نحن لم نقل ذلك ما قرر لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لكان اقرار ان نعم ما حد ي خ ف ر جوارك لكن رد عليه وبدون ما يقول نعم ن خ ف ر جوارك بدون ما يقول اعلمنا عليكم الحرب كلمتين أ ن ت تقول ذلك نحن لم نقله فاسقط في يد ابو سفيان رجع ابو سفيان الى م ك ة اجتمع مع ساده قريش اخبرهم بما فعل كل المحاولات ثم كيف وقف و اجار بين الناس فقالوا و الله ما زاد علي على ان لعب بعقلك ن ع ب براسك انت تجير المسلمين ما يسمعوا لك ك ل م ة عدوهم كيف يخضعوا لك و يخضعوا لكلمتك فعرفوا ان ليس لهم امر ف ب د أ ت قريش الان تحاول ان تترصد الاخبار هل النبي صلى الله عليه و سلم فعلا ل ناوي يغزوهم والا ا ل م س ا ل س تنتهي بدون هذا الامر في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه و سلم قد امر ع ا ئ ش ة ان تجهز له جهازه جهاز الحرب ع د ة السفر دخل ابو بكر الصديق على ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فوجدها تجهز تعد الطحين وتعد الزاد فقال يا ع ا ئ ش ة امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز هذا اول خبر عند ع ا ئ ش ة لانها هي ت ع د بعدد الى الان ما نشر النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدر الاوامر للمسلمين ان يتجهزوا فقالت نعم قال اين يريد النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال لها ساغزو م ك ة لكن امرها بكتم الخبر ا ل آ ن أ ب و ه ا صاحب النبي صلى الله عليه و سلم ي س أ ل ه ا أ ي ن يريد فلم تجب انظر كتم السر في ناس ما يكتمون س ر و خ ا ص ة يقولون النساء لا يكتمون السر لكن انظر إ ل ى هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة التي عرفت أ ن السر أ م ر عظيم النبي صلى الله عليه و سلم ا س ت أ م ن ه ا على هذا ا ل أ م ر قال لا تخبري أ ح د فحتى أ ن ه ا لم تخبر أ ب ا ه ا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب إ ل ي ه مع ذلك ما أ خ ب ر ت ه فقال لعله يريد الروم على أ س ا س ما انتهى إ ل ي ه أ م ر مؤته فلم تجب قال هل يريد هوازن فلم تجب قال لعله يريد قريشا و هي ساكتا ما اجابت في كل الاحوال ما اجابت فانظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه و سلم خلق نتعلمه من هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة ام المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بعد قليل و ا د ب و النبي صلى الله عليه و سلم داخل قال يا رسول الله اتتجهز للحرب قال نعم قال افنتجهز معك قال نعم تجهزوا قال اتريد الرؤو قال لا قال لعلك تريد هوازن قال لا قال افتريد قريشا قال نعم قال يا رسول الله بيننا وبينهم عهد قال يا ابا بكر قد نقضوا العقد خانوا غدروا فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يتجهز وامر كبار الصحابه و أ م ر كل هؤلاء كبار ا ل ص ح ا ب ة أ ن يكتموا الخبر قالوا لا تقولوا ل أ ح د أ ي ن سنذهب أ م ر الناس بالتجهز ف ب د أ ا ل أ م ر انتشر في ا ل م د ي ن ة ثم ب د أ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل للقبائل ا ل م س ل م ة ا ل م ح ي ط ة ق ر ي ب ة تجهزوا معي ف ب د أ الناس يقبلون يتجهزون ق ب ل و ن ي حتى ا م ت ل أ ت بهم ا ل م د ي ن ة ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج ا ل م د ي ن ة و ب د أ ت الاعداء تتوالى ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت ارسل على كل الطرق ا ل ر ئ ي س ي ة الخارجه ل ي من ا ل م د ي ن ة وضع حراس قال اسمحوا للناس بدخول ا ل م د ي ن ة ولا تسمحوا لاحد ان يخرج من ا ل م د ي ن ة ما في احد يخرج فالان احاط ب ا ل م د ي ن ة حتى يمنع الخبر ان يصل الى قريش فرصد كل الطرق هنا ا ل ص ح ا ب ة محتارين اين يريد اين يريد فارسلوا سعد بن مالك وكان شاعر ذكرنا قصته في يوم ا ل ه ج ر ة لما قال سعد بن مالك قال الشاعر فهذا الشاعر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل ا ن ص ا ف فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ ينشد ابيات ش ع ر من خلالها ي س أ ل ه م اين تريد ان تذهب ما مقصدك في هذه ا ل غ ز و ة فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أ ن تبسم ضحك ولم يجبه فظل الناس محتارين تجمع في ا ل م د ي ن ة وحواليها س ب ع ت الاف و خ م س م ا ئ ة رجل أ ك ب ر تجمع يحدث للمسلمين حتى ا ل آ ن في هذه ا ل ف ت ر ة سيد غطفان عيينه بن حسن كان أ م ر ا ل إ س ل ا م ظهر ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه و شعر انه لو ت أ خ ر اكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم فجاء ليسلم دخل ا ل م د ي ن ة في هذا الوقت فجاء و اسلم ع ي ي ن ا بن ح ص ن سيد غ ط ف ا ن و جاء يبشر النبي صلى الله عليه و سلم باسلام غ ط ف ا ن ففرح به النبي صلى الله عليه و سلم ايضا في نفس ا ل ف ت ر ة و اذا ب ن و تميم وفد منهم ب ر ئ ا س ة الاقرع بن حابس ايضا سيد من سادات العرب جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام ت م ي ن ومعه هذا الورد من ت م ي ن ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا لكن هؤلاء فقط ا ل س ا د ة ليس معهم جيش فقط رؤوس رؤوس هذه القبائل هنا يحدث امر وهو ان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر ا ل ذ ي ن شهدوا م ع ر ك ة بدر اسمه حاطب ا بن ابي ب ل ت ع استاجر ا م ر أ ة وارسل معها كتاب الى قريش يخبرها يخبر قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم خ ي ا ن ة ع س ك ر ي ة وامرها ان تذهب بطريق غير مالوف طريق غير معروف وفعلا استطاعت هذه ا ل م ر أ ة أ ن تخرج من طريق غير معروف و تفلت من هذا الحصار اللي حول ا ل م د ي ن ة و ب د أ ت تسير في طريقها نحو م ك ة النبي صلى الله عليه و سلم نادى اثنين من أ ص ح ا ب ه علي بن ابي طالب و الزبير بن العوام رضي الله عنهما أ م ر بستع... بان ي أ ت و ا ب س ر ع ة فجاءوا فقال انطلقا هذا جبريل يحدثني جاءني جبريل و اخبرني ان حاطب ا بن ابي ب ل ت ع قد ارسل كتابا مع م ر ا ه في الطريق الفلاني بين لهم وين الطريق طريق غير معروف ف أ ت و ن ي ب ا ل م ر أ ة و اتوني بالكتاب فعلا انطلق الرجلان كالسهمين و فعلا استطاع ان يدرك ا ل م ر أ ه في الطريق جاء اليها قالوا معك كتاب الى قريش فاخرجيه قالت ما معي كتاب قالوا معك كتاب اخرجيه فانكرت قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما كذبت وما كذبنا و صلى الله عليه و سلم ما كذب علينا فاخرج الكتاب والا فتشناك ا فلما ر أ ت الجد قالت اعرضا التفتوا لا طالعوني فاعرضا عنها فنزعت حجابها و نقضت شعرها دخل ا الكتاب داخل شعرها و لاحتها من ش د ة حرصه فاخرج اخرج الكتاب فعاد بها و بالكتاب الى النبي صلى الله عليه و سلم هنا النبي صلى الله عليه و سلم استدعى حاطب ف ج ي بحاطب ن ا ج ح ر تعال فوراه الكتاب قال ما هذا يا حاطب عن خ ي ا ن ة ع س ك ر ي ة ظ ا ه ر ة و ا ض ح ة فقال يا رسول الله والله ما شككت ي و م أ ن ك رسول الله أ ن ا م ت أ ك د أ ن ك رسول الله والله ما نافقت ولكن كلكم له أ ه ل في م ك ة و أ ن ا عندي أ ه ل في م ك ة ليس لهم أ ح د يحميهمني كلكم عند أ ه ل و لهم ح م ا ي ة يعني عندكم رجال يعينون أ ه ل ك م اللي في م ك ة أ ن ا عندي نساء و عندي اطفال في م ك ة ليس معهم رجال ف أ ح ب ب ت أ ن يكون لي يد فضل على قريش فيحمون أ و ل ا د ي و أ ه ل ي الذين هناك لكن تحمي أ و ل ا د ك و أ ه ل ك على حساب أ ن تستعد قريش و تحدث م ج ز ر ة في المسلمين تنقذ اهلك على ح ز ا ب المسلمين تصرف خاطئ تماما فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله اقطع عنقك فانه قد نافق عشان اهله يضحي بالمسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه يا عمر فلعل الله اطلع على اهل بدر فقال ف ع ل و ا ما شئتم فاني قد غفرت لكم لولا م ك ا ن ت اهل بدر لاعدم لا هذا الصحابي ل ل خ ي ا ن ة ا ل ع س ك ر ي ة التي فعله ا لكن لانهم من اهل بدر من اهل الفضل و ا ل م ك ا ن ة اذا زل من اهل الفضل و ا ل م ك ا ن ة زله زلت زله ما يعاملون كغيرهم ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم ما ننسى حسناتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس ان الشريف العالم الكريم صاحب الفضل و ا ل م ك ا ن ة اذا ا خ ط أ لا يعامل كغيره تزال عثراته فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من م ك ة في طريقه الى خرج من ا ل م د ي ن ة في طريقه الى م ك ة ما صار م س ا ف ة ب س ي ط ة و إ ل ا جيش قادم ف س أ ل عنهم و إ ل ا هم بنو سليم جايين مسلمين أ ل ف فارس كلهم على الخيول ما في واحد على بعير ما في واحد ماشي كلهم على الخيول كلهم مدججين بالسلاح فجاءوا مسلمين جاءوا مسلمين ففرح بهم النبي صلى الله عليه و سلم فرحا شديدا الجيش ك ل ه سبعه الاف و خمس م ئ ة ما فيهم الف فارس هؤلاء ل و ح د ه م جايين كلهم فرسان الف فارس ففرح بهم النبي صلى الله عليه و سلم فرحا عظيما فلما جاؤوا ج ا ء و ا و اسلموا عيينا بن حصن الان مضايق الشرف ذهب لبني سليم لو كان جاء ببني بغطفان كان الشرف صار له ف ب د أ يضحك عليهم قال هؤلاء فرسان هؤلاء لا يعرفون القتال نحن ا ل أ ه ل القتال ما يغني هؤلاء شيئا فسيد ب ن سليم رد عليه قال ان شئت قاتلناكم حتى ي ي ن انت هذا مسلم و هذا مسلم لكن انظر بعد ا ل إ س ل ا م ما استقرت النفوس قلوب ما زالت م ر ي ض ة ف ب د أ السب بينهما فالنبي صلى الله عليه و سلم ابلغ بذلك فجاء فنهاهم عن السب وامر هؤلاء يسكتون وعينا بحصن متضايق كيف فعل هذا بعد قليل وللا ق ب ي ل ة أ خ ر ى ج ا ي ة ق ب ي ل ة أ خ ر ى حتى صار الجيش عشر آ ل ا ف وهذا متضايق عينا بحصن كيف إ ن الشرف يذهب لغيره فجاء ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما درينا عن انك تنوي تغزو والله ما ندري والله لو علمنا لجئنا والله ما وصلنا الخبر إ ل ا م ت أ خ ر يعتذر فالنبي الله قال صلى عليه وسلم قال نعم صار خير لكن ظل الرجل رايح عليه الشرف و المكان ا م ت ض ا ي ق فصار وهو بهذه ا ل ص و ر ة و نرى أ ف ع ا ل ه فيما بعد في هوازم ا النبي صلى الله عليه و سلم خمس الجيش م ق د م ة و قلب و م ؤ خ ر ة و م ي م ن ة و م ي س ر ة ا ل م ق د م ة م ئ ت ي ن فارس يسيرون أ م ا م ه يرسل لهم ا ل إ ر ش ا د ا ت أ ي ن يتحركون ما حد يعرف حتى ا ل آ ن إ ل ا كبار ا ل ص ح ا ب ة اين يريد هذه ا ل م ق د م ة مئتين فارس ب ق ي ا د ة خالد بن الوليد رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن فقالوا يريد هوازن مشى ص ا ر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من ا ل ق ا ئ ف و ب د أ يرسل العيون فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين وكانت ترسل العيون لرصد تحركات المسلمين الفرسان بقياده خالد بن وليد ر أ و ا رجل يتحرك من بعيد خالد بن وليد ارسل وراء من يمسك به فعلا امسكوه فاتوا به اسيرا حقق مع ه خالد بن الوليد بنفسه من اين الرجل قال من بني غفار هو من هوازن قال من بني غفار قال من اي بني غفار خالد الوليد يعرف ا ف خ ا د بني غفار كلها من اي فخذ من بني غفار فما عرف يجيب قال من اي ديار بني غفار قل لي في اي مكان ساكن في بني غفار فما اجاب فرفع خالد السيف قال الان اصدقني عرفت كذبك الان اصدقني و الا قتلتك من اين الرجل قال من هوازم من, من من الذي جاء بك هنا شاف السيف والراس قال انا عين لهوازن جاسوس لهوازن فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله امسكنا جاسوس لهوازن فحقق معه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال ما فعلت هوازن قال قد اعدوا لقتالك من حمسهم قال مالك بن عوف هذا الاسم اسم مهم في م ع ر ك ة حنين مالك ا بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه عن تفاصيل هذا التجهيز ما فعل سعد وهلال من ساده هوازن قال ما ا ج ا ب و ه ما ردوا عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه فهنا زادت ا ل م س أ ل ة الناس لما عرفوا ان في جاسوس من هوازن والنبي صلى الله عليه وسلم امسكه وحقق معه و س ج ن ه قالوا نعم خلاص يريد هوازن ا ل م س أ ل ة صارت و ا ض ح ة لو ما كان يريد هوازن لا اطلق هذا الجاسوس مع ان اعطاه الامان فالنبي صلى الله عليه وسلم تعميه علي ه على الناس اكثر حبس هذا الرجل بعد ما صاروا مسافه تجاه هوازن امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف نحو م ك ة ف ا ح ت ا ر الناس اين ذاهبون فهذا من ش د ة حرصه صلى الله عليه و سلم ثم قسم الجيش اخماس كما ذكرنا و قسم ا ل ا خ م ا س الى القبائل داخل كل ج ه ة كل ق ب ي ل ة مع بعضها حتى يتميز الناس و حتى يحرصوا على عدم الفرار لما كل واحد يشوف انه و مع قبيلته ما يفر حتى ما يحدث العار لقبيلته فقسمهم بهذه ا ل ط ر ي ق ة و أ ع ا د تقسيم الجيش ا ل آ ن م ر ة أ خ ر ى لما اقترب من م ك ة فجعل ا ل م ق د م ة أ ل ف رجل كلهم فرسان بنو سليم كلهم من بني سليم بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم ا ل م ق د م ة و جعل أ م ي ر ا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ا ل أ ق س ا م ا ل أ خ ر ى ب ق ي ا د ة الزبير ا بن العوام و أ ب و ع ب ي د ة عامر بن الجراح و سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنهم سعد بن ع ب ا د ة معه المهاجرين و الانصار الزبير و ابو و ابو ع ب ي د ة و خالد كانوا ي ر أ س و ن القبائل الاخرى سعد بن عباد هو الذي ي ر أ س المهاجرين و الانصار وصل الجيش على م س ا ف ة ا ر ب ع ة اميال فقط من م ك ة و م ك ة لا تشعر بشيء ولا عندها اي اخبار عن قدوم الجيش اربع اميال فقط وهم لا يدرون عن شيء في هذه ا ل ف ت ر ة خرج رجل مهاجر يريد ا ل ه ج ر ة من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء هو العباس ا بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أ س ل م و استقر ا ل إ س ل ا م في قلبه و يريد ا ل ه ج ر ة و فعلا خرج ل ل ه ج ر ة مشى ه ا ل م س ا ف ة و لا المسلمين أ م ا م ه فدخل و أ س ل م و فرح النبي صلى الله عليه و سلم به فرحا عظيما و كان آ خ ر من هاجر آ خ ر مهاجر هو العباس بعده بعد العباس لم يهاجر أ ح د و بعدها كان الفتح وبعد الفتح ما فيه ج ر ه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ه ج ر ة بعد الفتح ف آ خ ر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب أ ر ا د الله س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى أ ن يكرم بهذا ا ل أ م ر فالعباس ب د أ يتفكر يقول هذا الجيش والله لو دخل على م ك ة ع ن و ة ب ا ل ق و ة والله لتهلك قريش تهلك قريش إ ل ى بق... ن ه ا ي ة الدهر ما يبقى لهم قريش أ ص ل ا عددهم قليل رغم أ ن ه م ساده العرب لكن عددهم قليل و ا ل آ ن يدخل عليهم جيش ب ا ل ق و ة ينتهي أ م ر قريش فكان بوده أ ن يطلب ب ن قريش أ ن تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش ب ا ل ق و ة فكان خرج بالليل يبحث عن أ ح د ليرسل ر س ا ل ة ل أ ب ي سفيان أ ن يستسلم والله ما لك ق و ة في هذه ا ل ف ت ر ة في هذه ا ل ل ي ل ة أ ب و سفيان كان مع س ا د ة قريش يتشاوؤون فقالوا يا أ ب ا سفيان نحن نخشى ا ل آ ن انقطعت ا ل أ خ ب ا ر وتعجبوا ا ل ع ا د ة دائما في ناس ي أ ت و ن من ا ل م د ي ن ة ا ل آ ن انقطعت ا ل أ خ ب ا ر تماما من ا ل م د ي ن ة فقالوا نخشى أ ن ه ينوي غزونا فاذهب إ ل ي ه وفاوضه ا ل آ ن يفاوض على إ ي ش قالوا انظر شوف إ ذ ا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له م ك ة روح ا ل م د ي ن ة وشوف إ ذ ا في جيش كبير سلم م ك ة خلاص لا نريد أ ن يدخل علينا ب ا ل ق و ة أ م ا إ ن كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله إ ل ى ا ل آ ن مصرين على القتال ف أ ب و سفيان كلف ا ل آ ن بهذه ا ل م ه م ة من ساده قريش أ ب و سفيان يريد أ ن يوفر على نفسه السفر ما يريد يسافر م ر ة ث ا ن ي ة ل ل م د ي ن ة فخرج في هذه ا ل ل ي ل ة ينتظر لعل أ ح د جاي من ا ل م د ي ن ة ي س أ ل عن اخبار ا ل م د ي ن ة فمشى في طريق ا ل م د ي ن ة حتى يرى اذا في احد قادم واذ بالنيران كل خ ي م ة مشعلين النار جيش ضخم جدا امامه نيران م ا ل على الارض فقال من هؤلاء ما هذا الجيش والله ما لي احد بهؤلاء ق و ة ع ش ر ة الاف جيش ضخم وخرج معه حكيم بن حزام فهو يتحدث مع حكيم ا بن حزام بينما هم يتحدثان كان ايضا رجل ثالث خارج من م ك ة هو بديل ا بن ورقاء سيد خ ز ا ع ة كان خارج يعرف النبي صلى الله عليه وسلم س ي أ ت ي فكان ينتظر الجيش كل ل ي ل ة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا فخارج ينتظر الجيش هؤلاء خارجين ينتظرون احد ي أ ت ي هذا خارج ينتظر الجيش العباس بن عبد المطلب خارج ج ب ح ت عن احد يخبر مكة بالاست... يطلب خ ب ر مكة ي من م ك ة الاستسلام فصار اول من التقى التقى بديل و بن ورقاء مع حكيم بن حزام و ابو سفيان ف ب د أ الحديث بينهما فابو سفيان ي س أ ل بديل و قال من هؤلاء قال ما ادري انكر حتى ما يستعدون ف أ ب و س ف ي ا ء يريد أ ن يعمي على أ ب ي سفيان قال لعلهم خ ز ا ع ة قومي لعلهم جماعتي ل أ ن ه كان ساكن في م ك ة و خ ز ا ع ة خالد م ك ة قل لعلهم خ ز ا ع ة ج ا ء و ا حمستهم الحرب ا ل ف ع ل التي فعلتوها حركتهم ف أ ب و سفيان ذكي ما يمشي عليها م قال يا أ بدير و خزاعه اقل من هؤلاء و أ ذ ل خذها ليس لهم هذه ا ل أ ع د ا د فقال لعلهم هوازن قال ليس هؤلاء بهوازن هوازن أ ي ض ا أ ق ل من هؤلاء ب د أ يشير بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب ج ا ي ب ي ت أ م ل سمعه فعرف صوت أ ب و سفيان قال يا أ ب ا سفيان قال من أ ب و الفضل ما و ر ا ك ايش الخبر فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بالعرب كل العرب جايين يقاتلونكم فاستسلم والله لان دخل م ك ة عنوه لان دخل م ك ة عنوه والله لهو هؤلاء قريش الى سائر الدهر وفعلا ابو سفيان لما ر أ ى المنظر قال ما نستطيع عليهم قال من ر أ ي عندك ماذا نفعل قال تعال معي ادخلك على النبي صلى الله عليه وسلم سلم له م ك ة يدخل مكه بدون قتال ما يموت أ ح د قال أ ن ا أ ص ل ا ر أ س ي مطلوب ا ل آ ن وهذا جايين ب ا ل ق و ة والله إ لان راوني يقتلوني ا ل آ ن انتهى الصلح انتهى ا ل ح د ي ب ي ة جايب جيش فخاف أ ن ه لو ذهب أ م س ك أ ي واحد يقتله ل أ ن الصلح انتهى قال أ ن ا أ ع ط ي ك ا ل أ م ا ن تعال معي كان العباس رضي الله عنه لما جاء لهذا المشهد كان ر ا ك ب على ب غ ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم ف أ ر د ف وراءه ابا سفيان وصار نحو معسكر الاسلام يريد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قائد ا ل ح ر ا س ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاول ما جاء ابو سفيان و معه العباس كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على ب غ ل ة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون على م الله ل ص الله عليه وسلم على ب غ ل ة رسول الله اتركوه ف ب د أ يدخل داخل المعسكر وفعلا وصل داخل المعسكر التفت انتبه اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابو سفيان ر أ س الكفر اسلمك الله بلا عهد ولا ذمه ا ف ليس لك عهد وليس لك امان ف ا ق ر ج السيف ليقتله فهنا العباس قال هو في جوار يا عمر قال هذا ر أ س الكفر ليس له جوار قال هو في جواري الان عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس فقاموا اسرع يركض نحو خ ي م ة الرسول صلى الله عليه وسلم ففطن العباس فطن خائف ان عمر لو وصل الى ا ل خ ي م ة ي س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله امسكنا ابا سفيان فهل ت أ ذ ن لنا بقتله ولو فعل هذا يمكن يحصل على الاذن فخاف العباس ف ب د أ يسرع ب ا ل ب غ ل ة هذا يركض هذا بالبغل يسرع و ب د أ السباق نحو خ ي م ة الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل عمر اولا قال يا رسول الله ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذ م ة و ا ذ بالعباس داخل ايضا فقال يا رسول الله قد اجرته فالنبي صلى الله عليه و سلم قال ت ر ك ه يا عمر فدخل فالنبي صلى الله عليه و سلم تكلم ابا ابو سفيان قال يا ابا سفيان أ م ا ان لك أ ن تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله فقال ابو سفيان والله ما أ ب ر ك و ما أ و ص ل ك و ما أ ر ح م ك لو كان هناك إ ل ه غير الله لاغنى عنا اليوم لو في آ ل ه غير الله لنفعتنا اليوم فقال له يا ابا سفيان امان لك ان تشهد اني رسول الله فقال اما هذه ففي النفس فيها شيء ما زلت شاك انك رسول الله فهنا نهره العباس قال يا ابا سفيان اسلم فوالله لان دخل قريش عنوه لان دخل م ك ة عنوه لهو ذل قريش سائر الدهر وقد ظهر الاسلام وبان الى الان انت متشكك فابو سفيان اسلم لكن بلسانه قال اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله لكن ليس في قلبه سنرى بعد قليل بلسانه فقط فالنبي صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أ م ر أ م ر العباس قال بيته عندك ا ل ل ي ل ة و ائتنا به في الصباح ف أ ب و سفيان س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم قال يا رسول الله هل تعطي م ك ة ا ل أ م ا ن فالعباس تدخل قال يا رسول الله إ ن أ ب ا سفيان رجل يحب الفخر ف أ ع ط ه ش ي ء يفتخر به فقال النبي صلى الله عليه و سلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن فسر ابو سفيان قال ولكن يا رسول الله داري ما تكفيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دخل المسجد فهو امن فقال وما يكفي المسجد قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن قال هذه و ا س ع ة الان حضر تجول في م ك ة يعني اذا دخلنا م ك ة اي واحد نراه في الشارع ليس له امان الامان اين اما في دار ابي سفيان او في المسجد او يغلق الانسان عليه ب ا ب ه اما الذي يرى في الشوارع سيقتل فابو سفيان فرح بهذا الان يريد ان يخبر قريش فتوجه نحو م ك ة العباس معه النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس اعطاه اوامر فلحق ابو سفيان ادركه عند مدخل م ك ة ما بين جبلين طريق الى م ك ة يؤدي ما بين جبلين لما وصل ابو سفيان الى هذا المكان ابو العباس وراءه الحجر فقال له ط ف يا ابا سفيان فالتفت وقال غدرا بني هاشم غدرت بنا قال لا ولكن اريد ان ا ح ب ب ك قال لك قطعت قلبي خوفتني كان قلت لي اصبر اريد ك ب ح ا ج ة ايش هذا قف خ و ف ن ي فيها قال لا والله ما كنت اظن ان الخوف بس وصل بك الى هذه الدرجه ة ذ ه قف م ل أ ت قلب خوف ف ا ن ظ ر د ر ج ة الخوف الذي وصل اليه ما وراءك قال ما ادري النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اوقفك عند هذا المكان عند مدخل الجبلين هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش ان يتحرك باستعراض عسكري امام ابي سفيان ب د أ ت القبائل تمر اول ا ل م ق د م ة خادم الوليد ر أ س ه ا بنو سليم مدججين بالسلاح كلهم فرسان ما ع ر ف ه م ابو سفيان قال من هؤلاء من هؤلاء يا عباس قال هؤلاء بنو سليم قال مالي وبني سليم انا ما ب ي ن وبين م ل س لين مشاكل ايش اللي جابهم شوي قبائل أ خ و ة ق ب ي ل ة و ق ب ي ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م كل ق ب ي ل ة م ر لما تصل عند أ ب ي سفيان يكبرون ثلاث مرات الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر وقلب أ ب و سفيان ا ن خ ل ع من هؤلاء من هؤلاء هؤلاء خ ز ا ع ة هؤلاء كذا هؤلاء كذا. وقبائل العرب ق ل جمعوا قبائل العرب عليه من هؤلاء ثم كانت آ خ ر م ج م و ع ة تمر و إ ذ هم أ ش د المقاتلين مدججين بالسلاح لا يرى منهم إ ل ا العيون الكتيبه الخضراء المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ي ر أ س ه م النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم بنفسه في هذا الموقع فقال يا عباس من هؤلاء قال ما عرفتهم قال والله ما عرفتم من هؤلاء والله لما راى أ ل م ر تحركهم و ر ي ق ة انضباطهم وقدراتهم ا ل ع س ك ر ي ة التي تبدت في اثناء استعراضهم شيء ما راه في كل القبائل فقال من هؤلاء يا عباس والله ما ل أ ح د بهؤلاء ط ا ق ة هؤلاء م احد يستطيع عليهم قال هذا رسول الله المهاجرين والأنصار. عندها عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر باطلاق ابو سفيان قال الان اخبر مكه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى, ان يرى كل الجيش باستعداداته خاف ان ابو سفيان لو راح بدون ما يرى هذه الاستعدادات يتغير رايه ويصر على القتال والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال يريد مكه تسلم بدون قتال فلما استعرض للجيش ابو سفيان عرف انه ما في ف ا ئ د ة انتهت ا ل م س أ ل ة فهنا دخل م ك ة فاجتمع ع ل ي ه س ا د ة م ك ة ما وراءك قال ورائي وراء الجيش وراء الخميس ورائي ب د أ يعدلهم ف ه ن ت بنت ع ت ب ة زوجته ز و ج ة ابو سفيان خافت وغضبت ان م ك ة تسلم للمسلمين كيف تسلم م ك ة للمسلمين وهم الذين قتلوا اباها وقتلوا عمها وقتلوا اخاها كيف تسلم فكانت ر ا ف ض ة فغضبت غضبا شديدا من زوجها ابو سفيان و ب د أ ت تحرضهم لا تسلموا وهو يقول لا سلموا والله يقتلكم جميعا فمن ش د ة غضبها قالت اقتلوا اقتلوا اقتلوا ابو سفيان اقتلوا الحميس الدسم هذا الذي يحمسكم على الاستسلام الدسم السمين اقتلوه فقال بئس ط ل ي ع ة القوم هذا هذا بدل ما يشجعكم على القتال يشجعكم على الاستسلام فقال لا تغرنكم هذه لا ت غ ر ن ك من هذه م أ ن ف س ك م أ ن ا أ ع ر ف أ ن ا ر أ ي ت ر أ ي ت بني وسليم و ر أ ي ت خ ز ا ع ة و ر أ ي ت و ر أ ي ت بدا يعدلهم قال ما جمع كل هؤلاء قال وجاءكم ب أ ص ح ا ب ه فوالله ما ل أ ح د بهم ط ا ق ة قالوا من ر أ ي ما الحل عندك قال سلموا قالوا كيف قال من دخل دار ابي سفيان فهو آ م ن قالوا خبحك الله ما تكفي دارك كلنا ندخل دارك ضحكوا عليه فقال ومن دخل المسجد فهو آ م ن قالوا وما يكفي المسجد يا أ ب ا سفيان قال ومن أ غ ل ق عليه بابه فهو آ م ن قال قالوا أ م ا هذه فواسعات فانطلقوا كل واحد رايح بيته ياخذ أ ه ل ه و أ و ل ا د ه يجمعهم اللي طالعين بره يدخلون البيوت ويسكنون البيوت حتى لا يراون في الشوارع فيقتلون في فعزمت م ك ة على الاستسلام هنا النبي صلى الله عليه و سلم حرك حرك الجيش, من أربع نواحي. حرك الجيش من اربع نواحي قسم الجيش الان تقسيم جديد للدخول كان التقسيم الاول للقتال لو ارادوا الخروج يقاتلهم الجيش م خ م س الان دخول م ك ة ما يحتاج تخميس فقسم الجيش الى ا ر ب ع اربعة ارتال, أربعة أرتال. خالد بن الوليد الزبير بن العوام ابو عبيده عامر بن الجراح سعد ا بن ابن وفا... ع ب ا د ة صرخ لما تحرك نحو م ك ة قال اليوم يوم ا ل م ل ح م ة اليوم يذل الله قريشا اليوم ناوي المذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف ا ل ك ل م ة فقال كذب اليوم يوم ا ل م ك ر م ة اليوم يعز الله قريشا عز قريش ان تدخل في الاسلام ثم امر فاخذت الرايه من سعد بن ع ب ا د ة عزل من ا ل ق ي ا د ة لكن حتى لا ي ت أ ث ر سعد و لا ي ت أ ث ر الانصار بعزله اعطى الرايه لقيس ابن سعد بن ع ب ا د ة اخذها م ن ه و اعطاها ابنه فابقى الشرف فيه حتى ما ي ت أ ث ر انظر ح ك م ة النبي صلى الله عليه و سلم في تصرفه مع اصحابه و فعلا تحرك الجيش من ا ر ب ع ة نواحي و تواعدوا عند الخيف عند جبل هند جبل هند قريب من مركز م ك ة و في م ن ط ق ة الخيف هذا المكان الخيف لماذا اختاره النبي صلى الله عليه و سلم لانه فيه تجمع س ا د ة قريش و تعاهدوا على ان يقاتلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ابد الدهر ا ما يستسلمون ابدا ولا يتصالحون ابدا لا بد ان يقتلوا محمد فتعاهدوا واقسموا الايمان في الخيف فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينقض هذا العهد في نفس المكان الذي تعاقدوا فيه فامر كل الارتال ان تجتمع مكان الوعد عند الخيف وامرهم قال لا تقتلوا احدا لا تقتلوا احدا لا تقاتلوا لا نريد قتال الا ع ش ر ة اقتلوهم اين وجدتموهم وان وجدتموهم متعلقين باستار ا ل ك ع ب ة هؤلاء ا ل ع ش ر ة اقتلوهم من هؤلاء ا ك ر م ة ا بن ابي جهل ل ش د ة عداوته و ع د ا و ة ابيه للاسلام وهند بنت ع ت ب ة ل ش د ة عداوتها ل ل إ س ل ا م ولما فعلت ب ح م ز ة رضي الله عنه يوم احد وعبد الله بن سعد ا بن ابي سرح اللي كان يكتب الوحي وارتد وصفوان ا بن اميه بن خلف لعداوته وعداوه ابيه ل ل إ س ل ا م ومقيس ا بن ص ب ا ب ة مقيس ابن صبابة كان على الكفر اخوه كان على الاسلام فاخوه قتل خطا أ يوم و احد في يوم و احد واحد من المسلمين قتل قيس ا بن ص ب ا ب ة اخو مقيس ا بن ص ب ا ب ة قتله خ ط أ مع الفوضى التي صارت يوم و احد قتل خ ط أ فجاء مقيس ا بن ص ب ا ب ة و اظهر الاسلام و طلب د ي ة اخيه فاعطيت له ا ل د ي ة لانه قتل خ ط أ فاخذ ا ل د ي ة فبعد ما اخذ ا ل د ي ة ذهب الى قاتل اخيه فقتله فاخذ ا ل د ي ة و غ د ر ثم ارتد و رجع الى م ك ة فالنبي صلى الله عليه و سلم قال هذا اقتلوه و لو كان متعلق باستار ا ل ك ع ب ة المهم ذكر النبي صلى الله عليه و سلم لهم ع ش ر ة تحرك الجيش بهذه الاوامر ابو ق ح ا ف ة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت له صغيره على تل ينظر يعني يرى الاخبار ما كان يرى فكان ي س أ ل ا بنت ه ماذا ترين فقلت فقالت ارى سوادا عظيما قال هذا الجيش بعد شوي قال قال ماذا ترين قالت ارى س و ا د انقسمت بدا يتقسم السواد قال هذه الارتال ماذا تريد قال تحرك السواد قال تحرك ا ل آ ن انطلقي ن خلينا نستعد ندخل بيتنا قبل ما ي أ ت و ن لكن ل أ ن ه كان شايف كان كبير في السن جدا شعره أ ب ي ض يقولون ك ا ل ص و ف ة من من بياضه فكان بطيء ا ل ح ر ك ة و م ا استطاع يصل بيته قبل ياتي الجيش ف أ س ر و ه ف ج ا ء و ا به إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم أ س ي ر ج ا ء و ا به إ ل ى ب بكر الصديق أ و ل ا ف أ خ ذ ه ابو بكر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا أ بل ي أسيرا يريد وجدوه صادوا وهو إ س ل انت م ك ا أقنع أباها أن يسلم فقال له يا أبا فقال بكر يا له يسلم ع ب ت م اولى ل ل ش ي ف ق ت ل ان ل ياتيك ن ا يسلم أيديه فاسلم ابو ق ح ا ف ة رضي الله عنه و هذا من عجائبه ابو ق ح ا ف ة صحابي و ابن أ ب و بكر صحابي و ابن أ ب و بكر صحابي و حفيد أ ب و بكر صحابي أ ر ب ع ة أ ج ي ا ل كلهم من ا ل ص ح ا ب ة و ليس هذا ل أ ح د إ ل ا لابي بكر الصديق ما في أ ح د له هذا إ ل ا أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه أ ر ب ع ة أ ج ي ا ل كلهم ص ح ا ب ة هذا شرف الدهر بعد ذلك ب د أ ت الارتال تتحرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع احد هذه الارتال وهو مطئط ا ل ر أ س منزل ر أ س ه تنزيل شديد جدا حتى ان لحيته تصيب وسط الرحل من ش د ة انزاله موقف فيه ع ز ة وكرامه وانتصار لكن في هذا الموقف لا بد من التواضع ما هو الافتخار ا ح ت ا ج تواضع فكان متواضع لله سبحانه وتعالى وهو ي ق ر أ في الطريق بصوت عالي والناس تسمع ان فتحنا لك فتحا مبينا ا ل س و ر ة تحركت الارتال اول من وصل الى الخيف الزبير رتل الزبير ا بن العوام رضي الله عنه فسيطر على ا ل م ن ط ق ة ونشر قواته في هذه ا ل م ن ط ق ة ونصب خ ي م ة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل اخر الارتال وصولا كان و رتل خالد بن الوليد رضي الله عنه سبب ت أ خ ر ه انه في اثناء طريقه دخوله اذ ب م ج م و ع ة من فرسان م ك ة رفضت التسليم اكرم ا بن ابي جهل وصفوان بن ا م ي ة و م ج م و ع ة معهم الحارث بن عبيد الله وعندما يصبحون جيش سرير ب ك ا ن يصبحون ج ي ع ة م ج م و ع ة م ن يصبحون جيش ر ف ض و ا ا ن ي س ل م و ا ف ج م ع و ا لهم جيش ص غ ي ر ف ك ا ن ف ي مواجهة جيش خالد ل ك ن ج ي ش ص غ ي ر ما ي س ت ط ي ع و ا ن ي ق ف ب م ا م ا ل م س ل م ي ن ف خ ا ل لما د ص ا ر و ن جيش سرير و ك ا م ي م ب ح و ن ج ي ا س ك ر م ا ت هذا ر س و ل الله وقد فتح ا ل ل ه له مكة ف ش س ل م و ا خ ي ر ا ل و ن ج ي د ع و ي ر ل ى ا ن يصبحون جي ف أ ب ى ا ل إ س ل ا م ورفض قال فادخل بيتك و خ ل بيوتكم لكم ا ل أ م ا ن والله ما لمسكم فرفض قال له إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا أ ل ا نقاتل ما نريد قتالكم فاعتزلوا الطريق ابتعدوا عن الطريق دعونا نمر فرفض قال والله ما تدخلون م ك ة إ ل ا بالسيف فهنا لما ر أ ى خالد ما هو قادر يتحرك و هذا جيش امامه فامر بالتقدم امر بالتقدم جيش ع ك ر م ه ص ا م د فلما وصلوا اليهم ب د أ القتال ب د أ القتال و اشتد القتال بين الفريقين فقتل من الكفار ث ل ا ث ة و عشرين رجلا لما راوا هذا شافوا القتل فيه مستحر و لا هم قادرين يقتلوا احد من المسلمين فعندها فروا وفر اكرم بن ابي جهل خارج م ك ة وفر صفوان بن ا م ي ة خارج م ك ة و ب د أ خالد وليد يتتبع هؤلاء الذين فروا يرسلهم يرسل ا ل ص ح ا ب ة وراءهم فعلي بن ابي طالب بالسيف يتبع اثنين من هؤلاء ا ل س ا د ة الذين وقفوا في الطريق الحارث بن هشام و عبد الله بن ابي ر ب ي ع ة هؤلاء فارين امام علي بن ابي طالب, طالب كرم الله وجهه وراءهم بالسيف وين يروحون اقرب بيت اليهم كان بيت امه هانئ بنت ابي طالب اخت علي رضي الله عنهما اجمعين فاستعجلوا و دخلوا البيت قالوا اجرينا ي يا ام هانئ فقالت قد اجرتكم خرجت عند الباب ولا الفارس قادم مغطى بالحديد ما عرفتهما عرفت اخاها فقالت قد اجرتهما فكشف لخوذه فعرفته ق ا ل ت يا علي هم في جواري قال يا امهان قد قاتلونا قالت هم في جواري قالوا ق ا ل والله ما يخرجان من البيت حتى ي أ ت ي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشوف الرسول ا ل ل وسلم ايش ناوي يعمل فيهم هؤلاء الذين ابوا الا القتال ماذا نفعل بهما وهل وهل يمضي جوار امهان ام لا يمضي فقالت أ ن ا أ ذ ه ب و أ س أ ل بنفسي فذهبت فالنبي صلى الله عليه و سلم وصلت إ ل ي ه سالت عنه و ل و في الخيف وصلت إ ل ى الخيف ف إ ذ ا هو في ا ل خ ي م ة النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل ليريد أ ن يصلي ص ل ا ة الفتح فكان يغتسل صلى الله عليه و سلم و كان التي تستره ف ا ط م ة بنت النبي صلى الله عليه و سلم كانت معهم في الجيش ف ا س ت أ ذ ن ت فاذن لها النبي صلى الله عليه و سلم يكلمها من وراء ا س ت ا ر فقالت يا رسول الله وكانت على ا ل إ س ل ا م أ م ه ا ن قد أ ج ر ت الحارث بن هشام وعبد الله بن أ ب ي ربيعه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ر ن ا من أ ج ر ت يا أ م ه ا ن ف ع ف ي عن هذين الرجلين بجوار هذه ا ل م ر أ ة وانظر إ ك ر ا م الرسول صلى الله عليه وسلم و إ ك ر ا م ا ل إ س ل ا م ل ل م ر أ ة رجلين معاندين من س ا د ة الكفر و أ ب و ا التسليم وقاتلوا المسلمين وتستطيع ا م ر أ ة أ ن تحميهما فانظر المكان العظيم التي أ ع ط ا ه ا الله سبحانه وتعالى للنساء تمت ا س ي ط ر على م ك ة ما في أ ي قوات ا ل آ ن تقاتل وصل خالد بن الوليد والرتل الذي معه إ ل ى الخيف فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل س قد أ م ر ت ك ب أ ن لا تقاتل قال يا رسول الله والله ما تركونا حتى قاتلناهم وقفوا في طريقنا فعندها النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما, ما فعل به شيء